بس أنا عايز تفضل سرطاك زي ما أولم و المرابر و أكيد بالطبع فهمني أنا مش بندم من عارف بس انا عايز تفضل سرطاق زي ما اول مره بل وانت اكيد فالطبع افهم علشان خط ما جيب تفتح في حاجاتنا ده انت بتزرع وفع عناي علشان خوف. خليك ساد ما تقلبش المعدة عليا جيب تفتح في حاجاتنا انت بتصغر اوش فاعليا قول أو الكلمتين عطى لو يا, يا لو يا كيده وكمل جرح وحل الدنيا وشيل الحزن لازم برد و عضب و حل من لازم بالكيده نيام قول لو كده ويجرح فيا يا حبيبي ايه جرحان بالكيده لازم برضه اعطى حبك وكمل جرحي في سكوت وحل الدنيا وعكبت وشيل الحزن عن صو ای اسموا شعرا عسابي هو حرمان وحيرتي لما تنسى عسابي هو حرمان وحيرتي لما تنسى أنا راضي باحزانك عيش جاي فأكب يلت إيداني بتاسم برضو عطحب وكمل وجرحي بنسكوت وحلي الدنيا وعكبت وشيل الحزن من صوتي واضي نصيب أعيش وياك ومغجروب